إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ sunan fiyat نعمة سواب وحسنة مرتفقا لنها <تصفيق> ويحل Altyazı الذي <تصفيق> تجل من تحتهم الأنهار al ود تحقیق واضضرب لهم مثلا عدو I'm <laughs> İzlediğiniz Oh, God. Ve iğrodettı İla Rabbi İla ejdenne çiğrenin But like you. Look at both you. Amen. Mm -hmm. تُصبحَ صعيداً زلقا حماؤها ظورا فلم تستطيع له طلبا وأحيط بتمره I'll never let دم تق النوه De laenfant vi ne vent tour Mm-hmm. <laughs> لكم الإنسان في Ah! <laughs> أن <تصفيق> لن اين <تصفيق> فَذُمَّ نَجْعَلُ لَكَ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَسَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَا حِنَّيْدَيْنِ فَذَا قُتِحَ الْمَدْعَى قُبْدَةٌ صلى <تصفيق> الله